وهو العزيز الحكيم قد قدمنا مرارا أن التسبيح هو تنزيه الله عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله وأصله في اللغة الإبعاد عن السوء من قولهم سبح إذا صار بعيدا ومنه قيل للفرس سابح لأنه إذا جرى يبعد بسرعة ومن ذلك قول عن في معلقته إذ لا أزال على رحالة سابح نهر تعاوره الكومات مكلم وقول عباس بن مرداس السلمي لا يغرسون فسيل النخل حولهم ولا تخاوروا في مشتاهم البقر إلا سوابح كالعقبان مقربة في دارة حولها الأخطار والفكر وهذا الفعل الذي هو سبح قد يتعدى بنفسه دون اللام كقوله تعالى وتسبحوه بكرة واصيلا وقوله تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا وقد يتعدى باللام كقوله هنا سبح لله وعلى هذا فسبحه وسبح له لغتان نصحه ونصح له وشكره وشكر له وذكر بعضهم في الآية وجها آخر وهو أن المعنى سبح ما في السماوات والأرض أي أحدث التسبيح لأجل الله أي ابتغاء وجهه جل وعلا ذكره الزمخشري وأبو حيان وقيل سبح لله أي صلى له وقد قدمنا أن التسبيح يطلق على الصلاة وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن أهل السماوات والأرض يسبحون لله اي ينزهونه عما لا يليق بينه الله جل وعلا في آيات أخرى من كتابه كقوله تعالى في سورة الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وقوله في الصف سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم أيضا وقوله في الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم وقوله في التغاب يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وزاد في سورة بني إسرائيل أن السماوات السبع والأرض يسبحن لله مع ما فيهما من الخلق وأن تسبيح السماوات ونحوها من الجمادات يعلمه الله ونحن لا نفقهه أي لا نفهمه وذلك في قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن تسبيح الجمادات المذكورة فيها وفي قوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبح ونحو ذلك تسبيح حقيقي يعلمه الله ونحن لا نعلمه قال رحمه الله والآية الكريمة فيها الرد الصريح على من زعم من أهل العلم أن تسبيح الجمادات هو دلالة إيجادها على قدرة خالقها لأن دلالة الكائنات على عظمة خالقها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 وقد قدمنا إضاحة هذا في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال وفي سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض الآية وفي سورة الأحزاب في الكلام على قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها، وفي غير ذلك من المواضيع. وقد عبر الله تعالى هنا في أول الحديد بصيغة الماضي في قوله سبح لله، وكذلك هو في الحشر والصف، وعبر في الجمعة والتغاب وغيرهما. بقوله يسبح بصيغة المضارع قال بعض أهل العلم إنما عبر بالماضي تارة وبالمضارع تارة أخرى ليبين أن ذلك التسبيح لله هو شأن أهل السماوات وأهل الأرض ودأبهم في الماضي والمستقبل ذكر معناه الزمخشري وأبو حيان وقوله وهو العزيز الحكيم قد قدمنا معناه مرارا وذكرنا أن العزيز هو الغالب الذي لا يغلبه شيء وأن العزة هي الغلبة ومنه قول الله جل وعلا ولله العزة ولرسوله وقوله وعزني في الخطاب أي غلبني في الخصام ومن أمثال العرب من عز بز يعنون من غلب استلب ومنه قول الخنساء كأن لم يكون حمن يحتمى إذ الناس إذ ذاك من عز بز والحكيم هو من يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها وقوله ما في السماوات والأرض غلب فيه غير العاقل وقد قدمنا في غير هذا الموضع أنه تعالى تارة يغلب غير العاقل في نحو ما في السماوات وما في الأرض لكثرته وتارة يغلب العاقل لأهميته وقد جمع المثال للأمرين قوله تعالى في البقرة بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون فغلب غير العاقل في قوله ما في السماوات وغلب العاقل في قوله قانتون قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش قوله في ستة أيام قد قدمنا إضاحه في سورة فصلت. في الكلام على قوله تعالى قل لا لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين وكذا في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وقوله تعالى ثم استوى على العرش قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى ثم استوى على العرش يغش الليل النهار الآية وذكرنا طرفا صالحا من ذلك في سورة القتال في كلامنا الطويل على قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي على نهاية لقائنا آملا أن يجمعنا بكم لقاء جديد بإذن الله وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته